بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع يتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم أكتاهون الذين هم مراءون ويمنعون